الذين ذ ك ب و ا بآياتنا ا و س ت ك ب ر و ا ع ن ه النابلسي ا ت ل ل ا ل س م ا ء و ل ا ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة ولا ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة حتى يلج ا ل ج م ل في س م خ ي ا و ك ذ ل ك نجزي ا ل م م ج ر ي ن ل ه جهنم مهاد م من و م ن فوقهم و غ ا ش و ك ذ ل ك نجزي ا ل ل ا م ي ن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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ويودون ان تلكم الجنه اورثتموها ونجو ان أ تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا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 بينهم اللعنة م و ل و ع ل ه ا ل ظ ا ل م ي ن ا ل ذ ي يصدون ن عن س ب ي للعلوم ا ل ه ويبغونها و ا ل آ خ ر ة ك ا ف ر س ل ا ب ي ن ه م ا حجابا ك ل م ب س ي م ا ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل م ي د خ ل و ه ا و ه م ي ط ع و وإذا ن ا صرفت ص ر أ ب ه م ت ل ق ا أصحاب ا ل ن ا ر ر قالوا ب ن ا ل ا ت ج ع للعلوم ن ا الاسلاميه ن و ا د أصحاب ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل و ن ا أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ر ا ف ج ا ل ي ع ر ف و ن ه م ب س م ا ه م ق ا ل و ا ما أغنى عنكم جمعكم أغنى و م ا ك ن ت م تستكبرون أ ه موسوعه م النابلسي ل ه ب ر ح م للعلوم ا خوف ي ا ل ا س ل ا م تحزنون ن و ا ي ى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 موسوعه النابلسي ب ا ر أ ص ح ا ا ج ن أن ة للعلوم الاسلاميه م ه م ا ع ل ى ا ل ك ا ف ر ي ن ا ل ذ ي ن للعلوم ا د ي ن ه ل ه و ا ل ع ب ا وغرتهم ا ل ح ي ا ة فغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما